وَأََّا مِ المُسلِمونَ وَمَِّ القاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُول إِكَ تَحَرَ رَشَدَا وَأََّ القاسِطُونَ فَكانوا لِجَهًا مَا حَطَدَا وَأََّ وستَقامُوا عَلَ الطيقَة لَأَسْقَنَهُمَّا أَنْ